وَكَفَىٰ زِينَةَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ نَفْسٍ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَكَفَىٰ زِينَةَ والاذن بالاذن والسنان بالسن والجروح في صاص والاذن بالخذ والسنان بالسن والجروح في صاص فمن تصدق به فوكثرت له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم